رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم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 ك سراب بطيعتي يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عوده ووجد الله عوده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كفر ما كان في بحر الجي. وَشَاهِمٌ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَنْقِهِ مَوْجٌ مِنْ ثَوْقِهِ سَحَابٌ قُبُلٌ مَا كُنْ بَعْدَهَا فَالقَدْعُ إِذَا أَخْرَجَ جَادَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 فلم تر أن الله يسجِّس حباً ثم يُؤَلِّف بينه ثم يُؤَلِّف بينه ثم يجعده كما فتر الودق يخرج من خلاله وينذر من السماء من جبال فيها من درج فيصيب به لي يشاء ويصرفه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار